يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حقا تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نسل وحيدة وخلق من زوجها وبسهم هما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم القيبة يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لكم لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما اما بعد فلن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرد أمور محزستها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد الكرام مع على على ما هذا؟ ما الذي جعل ما الذي حدث؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، أصلي لكم. هل نستطيع التواصل أو غير الله. بقيني صحيح هذا لوصلنا إليه أم أم وقفنا عند غسل الوجه إلى أين إلى أين وصلنا؟ آه آه آه أنا أبدأ دكتور إن شاء الله نرد من وغسل الوجه. وغسل الوجه طيب. إذا عندنا فراد الوضوء أو أركان الوضوء جمع لنا الله لنا أركان الوضوء في آية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء خرج بيان الواجب في هذا الباب ضابطا على بعض المشاكل الذين ليس فيهم يعني عندنا فراد يعني الوضوء ما الذي فيها الخلاف ليس واسعا وليس قويا نبدأ به إن شاء الله أقول قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قلتوا للسوات فاغسلوا وجوهكم واهديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجوكم الى الكعبين وارجو الى الكعبين في القراءتين قال يا ايها الذين امنوا اذا قلتوا للسوات فاغسلوا وجوهكم وهنا انا قبل ان ابدا عندما تجد ايه وتجد فيها النداء على اهل الايمان ثم احكم بعدها ماذا ما بماذا تفهمون من هذه الايه الى ما تشير هذه الايه اذا قال يا ايها الذين امنوا اقم الصلاه واتوا الزكاة اذا قال يا ايها الذين امنوا كنت معاكم السلام كما كنت مع من قبلكم هنا قال يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا انا يعني انا فاضق اقرا التعليقات ولا ادرس انا استاذ وليد التعليقات ممكن امر عليها عابرا لكن انا ورايت تدريس ماذا افعل يعني انا لا اقرا التعليقات عزاله ماذا ماذا ترون من ما تلفت إليه هذه الآية؟ السلام عليكم أيو نعم بس سريعًا لأن عندي درس الآن أصدقى سريعًا لا تصدع سريعًا تصدع. المسود قال فرآه سمعك ما تومر به. ما أردت ذلك سلف يقول لابد من ان أمر جلال ممتاز فرع سمعك نعمت لمن ممتازة دكتور ندى ممتازة هو الإجابات كلها إجابات صحيحه لكن حنا قلنا انه حقا ابن مسعود كما قالوا في الإجابات انه قال إذا, إذا سمعت النداء سمعت الله رعاية النداء المؤمنين فرعه سمعك الأمر أمر سيأتيك أمر من أمور المهمة فإما أمر أن تأتمر به أو أن تنزجد عنه لكن قلنا ثمرت ذلك عندما أقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا لهاكم هذه من علامات الإيمان يعني ما شيء من فعل إن كنت مؤمنا حقا فأنت استأتي به كقول لا يحل مرات التوم من بلاول اليوم الآخر أن تسافر رسيط يوم وليلة إلا معني محرم فالفعل هنا يدل على الإيمان في هذا الباب فهي تكون علامة من علامات مع قول ابن في هذا الباب بنو يعني الله تعالى اذا نادى على الاهلم فلا بد ان يراها طيب إذا هذا هذه الايه هي ضابط لنا في كل ما سنسير فيه في مسائل واجبات الوضوء لا سيما وان الخلاف بالعلماء العلماء كما قلنا في الواجبات نفس الواجبات وايضا فيما يزيد على ذلك من واجبات الوضوء غسل الوجه الفرض الثاني بعدما قال الفرض الأول هو النيه الفرض الاول هو النيه الفرض الثاني قال غسل الوجه وهو أول الاركان الظاهرة قال الله تعالى فاغسلوا وجهكم ووجه الدلالة من الآية فاغسلوا وجه الدلالة فاغسلوا وجهكم أي أمركم ربكم بغسل الوجه على الوجوب لأن الظاهر في الأمر الوجوب ما لم تأتي خانية تصيره من الوجوب إلى الاستحباب إذن وجب غسل الوجه وإذا قال وجهكم هنا إضافة والإضافة هنا تعوم يعني اشتعم يعني تستغرق يعني معنى ذلك أنك لابد أن تستوعب غسل الوجه من يعني من منبة الشعر إلى إلى آخر ال ال منتهى ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا هو موضع م الوجه الذي والوعما يخلونه الوجه كل ما وجهت به فو وجه إذن طولا من مقد شار إلى إلى آخر الزق وعرض من الأذن إلى الأذن كفاءة الأفكار أذربيا نعم طيب ممتاز ورجع المحر المحرر المحر في المحرر أنهم رجعوا على مسألة أمضاع تحذيف اللي هو عند الأذن البياض هذا البياض يقول موضع التحديث والصدغاني ليس من الوجه في شعر نابت في الوجه كعلى الوجهتين او شعر نابت يعني في في في على على على ال على على بعد الحاجب يقول هل الشعر النابت في الوجه القسمة احدهم لم يخرج عن حد الوجه والثاني خرج عن حد الوجه والذي لم يخرج عن حد الوجه قد يكون نادر الكثافة وقد يكون غير نادر الكثافة طبعا الذي خرج عن حد الوجه هو اللحية المسترسلة اللحية المسترسلة فبينظر فيها ثavíant مساءة الشعر الحاجب أيضا والأهداب والشعر والعظهار هذا دي العنفقة والعذار هو المحاذي للأذنين من الصدق والعارض فيجب غسل ظاهر هذه الشعور يجب غسل ظاهر هذه الشعور باطنها مع البشرة تحتها كتف لأنها من الوجه وأما شعر العارضين فإن كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة وإن كان كثيفا غسل ظاهره الحق نقول حتى اللحية في هذا الباب إن كانت كثيفة خلاف يسبب المتن هنا الناس محتلينه إن كانت كثيفة فغسل الظاهر يكفي غسل يلزئه وإن كانت خفيفة لابد من من غسلها ظاهرا وباطنا وفي ضابط خفيف الكثيف خلاف الصحيح أن الخفيف ما ترى البشر تحته في مجلس التقطم والكثير ما يمنع الرؤية القسم الثاني الشعور الخارجة عن حد الوجه وهو شعر اللحية والعارض والعظار والسبال طولا وعرضا فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط لأنه يحصل به المواجهة يحصل به المواجهة وقيلها لاجب لأنها خارجة عن حد الوجه لابد أن نقول الاحتياط في هذا الباب حد الوجه لابد من تعديه بجزء يعني لابد غسل جزء من الراس يعني وايضا جزء من تحت الذقن في الوجه حتى نقول قد استوعب الوجه لانه الركن أن تستوعب الوجه راس الوجه استيعاب الوجه وحقا التدقيق هذا قد يتعب الناس يعني قد يتعب الناس هذا التدقيق احنا نقول الوجه ما الوجه الوجه طولا من مبه الراس إلى الى إلى آخر الزقف وعرضا من الأذن إلى الأذن وكده انتهى الأمر ويكون الأمر أيسر ما يكون عليكم السلام أيسر ما يكون على أن الإنسان يكون قام بما عليه من الأمر الذي أمره الله من غسل وجه وركن رخل الأركان ألودوا. لما التفصيل في الكلام على حمرة الشفاة والكلام على العذار والكلام على التحذيف وحتى أصل نادي الأسماء لا يعلمه أحد. كثير من الناس لا يعلمونه. كأن المسألة يكون فيها شيء من من التعقيد على الناس. لكن نحن نقول الوجه الوجه كل ما واجه به إنسان فهو وجه وهو كما قلت أصله وأصله أساسه من مبت رأسي إلى منطقة الذق فيكون هذا الوجه طولا وعرضا من الأذن الى إلى الاذن ولا بد من استيعابه بالماء يبقى لنا ان اللحيه عند الرجل إما ان تكون كثيفه أو اما أن تكون خفيفه ان كانت كثيفه فغسل ظاهرها هو الذي يجزئ وهو الواجب وان كانت خفيفه لا بد من غسل الظاهر والباطن ويبقى لنا اللحيه المسترسله طب المسترسل هذا هو ما وجه بالناس ايضا لكن المسترسل خرج عن حد الذقن خرج عن حد الذقن فلا يجب غسل الماء ولكن رش الماء في ذلك يعني أول حتى ما يدخل فيه الخلاف. اللهم أمين. حفظكم رب يحسن الله عليك. إذا أو أول الواجبات وغس غسل وجه. قال وغسّت اليدين إلى المرفقين. وغسط اليدين إلى المرفقين طبعا قال وغسط مع المرفقين والآية ما جاءت بمعها وهذا أمر عجيب جدا قلت لكم دقيقوا النظر في الفهم عن المصنفين فإن فيها ما فيها من الاتقان علميا لما يقول هنا المصنف وغسط اليدين مع المرفقين معناه المفروض أنه لما يتكلم في المتن هذا هو يستقيه من الكتاب ومن السنة طيب هو بيسهل عليك أمرًا آخر لأن الآية ليست فيها مع المرفقين الآية فيها وأيديكم إلى المرافق أريد الفائدة الفائدة أنه يعني قد غطى غطى عن لفظ الآية والآية لفظها صريح وف وأيديكم إلى المرافق هو قال وأيديكم مع المرافق هل هنا فيما قاله أنه لم يأتي بنفس لفظ, لفظ الآية إلا وأتى بمعنى مع لما أو مع وغسل اليدين مع المرفقين في فائدتان مهمتان وهما لازم مادي يعني السيدة الأولى ممكن يحد يغسل الدين إلى ما قبل المنفقين طيب وبعدين نحن عزين آه. كلام جيد جدا ولا لكننا نريد التأصير لأجلي نحن قلنا هنا من أجل التأصير لأجلي نحن هنا من أجل التأصير لأجلي نعم السنة صحيح القرآن فإذا أن المرافق تصل مع لديني باب أن الحد إذا كان من محدود المحدود دخل فيه كلام جيد أبو عمر ممتاز طبعا لنا فوائد كثيرة جدا المسألة الأولى بأن إله بمعنى معه كأنه أراد أن يعلمك ويقول لك أنتبه سأبين لك معلومة تفيدك جدا أن إله تأتي معنى على طبعا هذا جمهور اللغويين يقولون أنه يعتوران فهنا في قوله تعالى أديكم من المرافق أنه قال مع المرافق إلى معنا مع المرافق هذا الفعل طبعا في كثيرة في القرآن تثبت ذلك لما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله الله ناصري هل أحد ينصرني مع نصرة اللّذي من أنصاري إلى الله يعني من من أنصاري مع مع الله فإلا تكون مع الفائدة الثانية هو أراد أن يقول بأن مسألة الحد والغاية هل يدخل أنا في فيه أم لا؟ هل يدخل فيه أم لا؟ يعني الغاية تدخل في الغاية، المغاية تدخل في الغاية ولا لا؟ هذه مسألة خلافية بالعلماء لغويا حتى وأصوليًا هل تدخل ولا ولا ما تدخل؟ فلما قال مع المرفقيني كان قال دعك الآن من الخلاف اللغوي بين العلماء وخذ مني تدخل لأنه قال مع المرفقيني يعني من الأركان غسل لي مع غسل المرفقين وهذا معناه أنه هو الواجب فما يجزئه إلا ذلك فلا يجزئه إلا, إلا ذلك ولأن أبا هراير رضي الله عنه لأن أبا هراير رضي الله عنه لما توضأ غسل أبيه في الشرع في العدد ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد حديث وإن كان في ضعف يعني الحق ضعفه شديد لكن حديث أبراه يغني هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه رضي الله عنه روي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق يدير الماء المرافق وفيه أبو قاسم بن محمد وهو متروك قال أبو زراعة منكر الحديث وأحتم أيضا قال منكر الحديث وضعف أيضا أحمد بن عين فهذا حديث ضعيف ولدي عنه أن أبو هريرة شرع في العدد وهو وهو يت يعني تعد حتى المرفقين لإطاعة الغرة عبد العزيز أنا لست مباشراً نعم القناة الآن تزيع الجيل الفريد أنا سجلته أمس وهو يعرض اليوم أنا مباشر أنا أمامك إذا أنا لك بمنظرين عبد العزيز. ممكن ممكن الجن هناك هذا وارد وارد وارد لكن ليس يس جنيا الحق لنا سجلت الحلقة أمس فالحلقة التي تذاع الآن هي المسددة أمس والدرس هو المباشر جزاك الله خير بعيدا هنا أبو أبو أبو رواه رضي الله عنه وأرضاه غسل يديه وشرع إلى العضد ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا عندما أدار مع الملفقين قال هذا ودولا الله صارت إلا به وهذا خطأ بينه نقول الحديث ضعيف يستأنس به الحديث صحيح حديث أبي رياض رضي الله عنه وأرضا الله المستعان رضي الله عنه وأرضا فنقول زكوا الله خير نقو نقول في هذا الباب عندما قال الله تعالى وأيدكم إلى الملفقيني طنّا إلى بمعنى معه فصار أنه إن لم يغسل المرفقين مع اليدين لا يجزئه إن لم يغسل المرفقين مع اليدين لا يرافق لا يجزئه هذا لا لا يجزئه فإذا الأصل في هذا الباب أن نقول والركن الثاني غسل اليدين مع المرفقين ونلفت عظيمة جدا من المات بأنه كان وقال وأفيدك إفادة عظيمة وأن إلى بمعنى مع إلى بمعنى مع قال ومسح ومسح بعض الرأس وأنا أيضاً شوف أنا أستغرب جدا هو الآن إيش إيش فعل الماتن الماتن يأتيك بكل ما يتبنى علمياً في هذا الباب وأيضاً بالمعاني اللغوية يريحك من الخلافات اللغوية ويأتيك بها. قال ومسح بعض الرأس يعني من الأركان من الأركان الأركان الردو ومن فراد الردو مسح بعض الرأس فالفرض الرابع من فراد الردو مسح بعض الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الـ الـ الـ الـ كل من روى فعل النبي السلام في الوضوء قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه يعني جميع رأسه لا بعض رأسه سنبين عند الشفعية ما الأدلة على, التي على ما يتبنون من أن الغسل المجزئ هو بعض الرأس وليس كل الرأس يجزئهم أما شفاه فقالوا عندنا الآية قل الله تعالى مسحوا برؤوسكم والباء تأتي للطبيع والباء تأتي للطبيع والحق أنباء تأتي للط الطبيعة تأتي للثاق تأتي للبداية نعم ومسحوا برؤوسكم قالوا بعض رؤوسكم وليس هنا المراد مسح جميع الرأس لأن المغيرة مشابه شوفونا ما استدلون الباء أيضا للطبيع في حديث المغيرة أن النبي توضأ صلى الله عليه وسلم ومسح بنصيته وعلى عمامته وعلى الخفين. قال مسح بنصياء على العمام. إذا مسح بعض الرأس مسح مسح النصية. إذا مسح بعض الرأس. هذا رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نصيته ثم ومسح على عمامته وعلى الخفين. وأستدل من ناحية اللغة أن من مر يده على هامة اليتيم صح نقال مسح على رأس اليتيم، فلاكن هذا هو الواجب أنه أقل ما يطلق عليه المسح يكون يكون مجزئاً ولو بعض شعر أو قدر من البشرة، فلا بد للشعر أن يكون في حد الرأس. نقف عند هذه لأننا أدين الله بأنه لا يجزئ مسح بعض الرأس وأن كان مذهبنا والمعتمد في عندنا أن بعض الرأس يجزئ كما قلنا وأن الباء هنا باء جعلوها الباء للطبعيد, للطبعيد وصحيح أن الباء هنا ليست الباء طبعيد الصحيح وموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الباء ليست للطبعيد الباء هنا للإلصاق وبما ذلك ومسحبوا رؤوسكم مع بكل رؤوسكم وكم البغوان الاشاق الله على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي خرج بيان الواجب وما خرج بيان الواجب فهو واجب وما خرج بيان الواجب فهو واجب طيب ما هو الفعل حيث عبدالله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا سالوه ان يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فطلب طلب الماء ثم صب على يديه ماء ثم ذهب فغسل يديه وتكلم حتى أتأل الرأس فمسح فمسح كل الرأس أقبل بهما أقبل إلى الخلف أقبل بهما وأتبر أقبل بهما وأتبر. بعدًا نقول هو أقبل بهما الخلف ثم رجع مرة ثانية واستوعب كل الرأس سرجع هنا لاستيعاب كل الرأس لاستيعاب كل الرأس. قد استوعى بكل الرأس حديث عبدالله من زايد حديث عبدالله من أبي طالب مسح بكل رأس حديث عثمان قال وصلى ركعتين أيضا مسح بكل رأس حديث أنس يصف وضوء النهو السلام مسح بكل رأس كل ما جاء عن النهو السلام فعلا ما كان وفعل النهو السلام بها لو كان يجزئ بعض الرأس لفعلها فعلها النهو ولا مرة واحدة ليعلم الناس الجواز بل وأكد تأكيدا بفعله أنه أنه أنه على الباء النبأ على الصق وأن أن الإمام الرعيم من الصحابة عندما نقلوا أن سلم ما ما نقلوا أن سلم اكتفى بشيء أو جزء من الرأس بل عم في كلية الرأس. بما مسحوا برؤوسكم البئل الاصق هذا راجع صحيح حديث عبد زيد كما قلنا بأنه ظاهر ولو غسل رأسه بدل المسح وألق عليه غترة وألق عليه قط قترة ولم تسل ووضعاه عليها الماء وضعاه التي عليها الماء على رأسه ولم يمرها أجزاه على الصحيح قال في ذات رواة تعين جد للمسح بل يجوز خشبة أو أو خرقة أو غيرهما، ويجوز مسح غير مسح غيره، والمرأة في هذا الباب كالرجل. إذن هنا أولا الشفعيا كما قلنا استدل بان من شعبة مسح على النصية ومسح على على باقي العمامة. قلنا العمامة هنا العمامة محكمة فما خلعها. فجازلون مس مسحة على كلية الر الرأس اللي كان على على النصيحة ثم أكمل المهم إنه في هذا حادث المسح نقول أقول للشفاية لماذا جعلتموها واجبة لماذا جعلتها واجبة والحال هنا لا يسعدكم دعواكم دعوكم عام من الدعوة عام من الدعوة من الدليل دعواكم عام من الدليل لأنه دليل يقولهم صاحب رؤسكم وأنتم قلتم أنا الباء الباقي للتبييت صحيح إذا تنازلنا معكم أنكم قلتم اكتفى بالنصية نقول مكتفى بالنصية بل بل مسح على على النصية كليتا وفيها دلالة على أنها على الكلية وأما غطى الرأس فإن الغطى لا الغطى يكون مسح أو الغسل مسح والع والعجيب أنا حايلة قالوا من غسلت رأسها فلم يكن مسحا من غسل رأسه فلا لم يكن مسحا من الغسل وقد يكون في في الأمر شيء من ذلك من الوجها لكن الحق أن الغسل مسح زيادة فتكون المسح نزل تحت تحت غسل إذا غسل الرأس كلية الرأس خلافة الشفائية هي المجزئة ومن غسل جزءا من رأسه يكتفي بذلك فقد خالف الدليل فقد خالف الدليل وكما قلنا الدليل خرج بيان الواجب فصار واجبا وهذا الأصل المسح أمسح على كلية الرأس لا على بعض, على بعض الرأس قالوا الخامس رسل الرجلين مع الكعبين. على نفس ما قيل في المرفقين يقال في الكعبين أن إلى نعم للغاية. فإلى هنا جاء بمعنى بمعنى على رسل الرجلين مع الكعبين. هو كعبان هو العظم الكعب هو العظم الناتج من جانب رجل ما كان خلف الخلف هذا عرقوب. قال وصل الرجلين مع الكعبين لقوله وارجلكم لكم إلى الكعبين إذن عندنا هنا الركن الخامس وغسل الرجلين قال الرجلين مع لأنه قال إلى الى وأرجلكم إلى الكعبين قال إلى هنا بمعنى مع أنا أجيب على الاسئله بعد بعد الدرس كما خلت وأرجلكم قرات وأرجلكم وأرجولكم إذا وأرجلكم فغسلوا لكم وادياكم قالوا أرجو لكم يعني معطوف على مغسول وأرجو لكم ممسح برو وسيكون على المسح يعني جاء في الآ جاءت الآية في الكعبين على الغسل أمران وعلى المسح أيضا وهذا سنبينه إن شاء الله لن نترك في خلاف كما وعدناكم لكن سنبين المسألة حتى ننظر فيما هو أوف في ذلك. اتفق العلماء على أن العض المرض بالكعبين العظمان النتياني بين ساق والقدم في كل رجل كعبان ويمكن يمكن أن يكون كعباً واحداً في الخلف أما الش الرفضة علم الله ما يستحقون مكفر عصلاً فقال قالت كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم طب كيف ها يسوي كيف كيف نسلمه يسويهم يا أخو القدم في القدم وكثف في كثف أو الأبي أو من كعب كان يقول كنا نستوي نسوي سوفي يعني بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم المنكف في المنكب والقدم في القدم أو قال الكعب في الكعب وقد قال النووي اتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتيان بين الساق والقدم كما قلت وقد كنا نسوي صفوف المك في الميكب والقدم في الكعب في الكعب بالكعب الكعب كيف لو كان الكعب الذي هو, هو العرقوب اللي هو آخر شيء في الساق كيف كيف يستوي يعني يعني رجل حيأتي ظاهر ظاهر الأخ والأخ يعطي ظاهر له يا حتى لاستوي الصفو استيفاف الص صحيح كلام باط هذا كلام, هذا كلام باطل هذا كلام باطل والحديث نعمان بن بشير قال قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة أقيم صفوفكم فلأيت رجل منه ألسق منكبه منكب أخي وكعب منكب أخي يبقى أنا مسائل عندما قال الكعبين يعني مع الكعبين ولا يجزئ إلا نفس الكعبين مع مع غسل الرجل مع غسل الرجل وأبو كان يغسل حتى يشعر في الساق ويقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهي إطالة الغرة إطالة الغرة نعم هذا الباب مع مع الكعبين قلنا يعني بمعنى إلي في الآية بمعنى بمعنى ما وهو يجب غسل الرجلين الكعبين العظمان هما العظمان الناتئان وهذا اشباغ الوضوء وافضل ان يكون ثلاث ثلاث مرات لكن عندنا الايه جاءت بالنص ويارجلكم هذا على مغسول وارجلكم على ممسوح وجاءت احمد قالوا من غسل لم يكن من غسل الكعبين في موقف مثلا المسح الغسل في موضع المسح لا يجزئ عنه الغسل في المسح لا قالوا لو صب عليه صبا لا لأنه لابد أن يأتي بي الأمر على وجهه لكن نحن نقول هنا لما قال الله تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين وقال هنا وأرجو لكم إلى الكعبين هذا ليس سكون وأرجو لكم على الكسر حمل العماء وأرجو لكم على المسح فجعله يقول بالمسح على الرافض وتمسكوا بهذا الباب وقالوا بوجوب المسح لا الغسل يعني هي عالية القدر التي تكون عالية قالوا وجوب المسح الغسل اللي قولي وأرجو ليكم بالكسر إذا هذه المسألة عندنا صور ثلاثة صور الأولى غسل الرجلين إلى الكعبين أسفق الوضوء وهذا أفضل ما يكون تقديما من السلف إلى مرضات الله جدا فعلها والثاني هو من قال من قال بالفتوى قال باصاعده باصاعده قال قال من فرض وجوء الوجوء اصل جايين مع الكعبين يعني إلى الى الكعبين ثانيا من قال من قال أن من قال ان جاءت من حقل البركه من الذنوب وهي أيضا رفع للبركة لأن النجس سلام بيّن أن الوضوء بتتساقط الذنوب وتتحات من أعضاء الوضوء عندما يتوضأ المرء وتكون مع ذلك خطات نافلة له والصلاة نافلة له هنا أيضا نفس الأمر عندما هاتب بالواجبات يغسر الجين إلى الكعبين لكن هل لو أن يمسح هل فيها, فيها نظر هل لو أن يمسح هذه فيها نظر لما لان المسح ليس ليس لا يرجع الى الغسل المسح يرجع الى على, على على الغسل فالغسل لا يجزئ عن المسح والصحيح أن الغسل مسح وزياده الغسل مسح وزياده وهناك من قال بانه يجوز يجوز ان يمسح الكعبين او لانه مخير أو يمسح على, على الكعبين واذا هو يقول من مسح فوضوءه صحيح يبقى صاحه ومن غسل وضوء صحيح وصاحه لكن حدث إذا حدث الخلاف بينهما هي أيضا الغس الغسل يقدم الغسل يُقدّره والخامس غسل الرجلين معكمل ونحن نقول أفضل الأمور للتوفيق بين هذه التلك هو أن نقول أن غسل الرجلين واجب إن كان متعريه وإن كان لبس الخفي فالمسح هو المسح والأولى وأيضا قد نقول المسح أولى لأنه لا يتعرض يعني إلى أن يخرج رجله فرجله في الجوارب فقل المسح لك أنت أولى وقد جاءت الآية وأرجو ليكون مسح والغسط واجب إذا لم يمسح على الخص وقال تجر محمولة على مسح الخوف بالشق نعم إذا هذه هي أركان الودو قال فرعون إذا اجتمع على شخص حدث أصغر والوضوء هو الوضوء وحدث أكبر وهو الغسل ففي خلاف منتشر الساحم المفترئ يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل ولا يجب عليه جمع من الوضوء والغسل ولا تزيد ذلك هذا الصحيح هذا صحيح بأنه إذا اجتمع عليه وضوء يعني انتخذ وضوءه وأيضا هو عليه غسل لأنه كان جنابة فنقول نقول هنا الآن الحدث الأكبر ينزل تحت الحدث الأصغر والمعنى لا صح الحس يعني لمن لمن كان ضعيفا أن يكون رأسا هذا صحيح نقول بأن غسل أرياد غسل غسل جين إلى تعبيني الغسل هو الواجب ولا يجزي إلا إلا بذلك إذا اجتمع فرع إذا اجتمع الشخص في الشخص حدث و والوضوء وحدث أكبر هو الغسل يعني المرأة انتقض وضوءها مثلاً وكان قد جامعها زوجها تحتاج إلى غسل لابد عندها الوضوء الحدث الأظهر والحدث الأكبر الحدث الأظهر تحتاج إلى الحدث الأكبر كما سأتبين وصحيح هو كما قلنا لا يحتاج إلى, إلى وجوء ترتيب أو لا يحتاج الأمر إلى كبير عناء إذا اغتسل وعم مجسده الماء يطلع يصلي ويكون الرجل قد دخلت معه والدلاء على ذلك السلام قال لأم السلام قال قال وإنما كان يكفيك أنت حسات حسات وتغتسل فإذا أنت قد طهرت طهرت من طهر الصغراء الكبرى يعني, يعني تصلي ولذلك الجنابة لا لا لا تحتمل المصفى الخفيف فلنبد من خائه ونزعه من أجل الغسل أيضا لما قال للعربي قال ما منعك أن تصلي قال كنت جنوبا ما وجدت معه قال إنما فيك أن تفعل كذا بالتيامل ثم أتي بما فقال أفرغ على جلدك واجلدك على على المجموعة فيبعدا الودو الأصغر ينزل الودو الحدس الأصغر ينزل تحت الغص الحدس ح الغص الحدس أكبر لكن لابد من النية أني ينتوي صباح الصلاة أني ينتوي قراءة القرآن أني ينتوي مثلا أي عبادة فرع من خرج من فرجه من فرج بلد يجب أن يكون منيا منيا ويريز أن يكون مديا مشتبه عليه الأمر في خلاف منتشر الأصح أنه ينظر فيه يتخير إن شاء جعله منيا واختسب إن شاء جعله مديا وهذا طبعا فيه شيء من الضعف لأن هذا ليس اختيار هذا, هذا إجبارا فإن كان جمعاً وتوضع رفع الحدث الأصغر وبقى حدس الأكبر مشكوكاً فيه والأصل عدمه وهو الاقتصاد إذا عندنا فرعان في هذه المسألة وهو أن الأصغر يأتي ويتأتأ وينزل تحت الأحمر مسألة تخير بين المني والمزي أنا رأى ضعيفة وأنا لابد من البت في هذا الباب والبت في هذا الباب أن يقول بأن مسألة مسألة الجماعة مصليفه ما حدث يتحملها للتعليم في هذا الباب أن يكون رجلا فحلا تعلم هذا العلم ينشر بينه فضل أقول هنا في الفرع الذي قال فيه المصنف إذا كان فرجي بلدا ولا وجد في في ورجه بل لا أدري أكان منيا أو كان مديا المختار عند رفعنا يقول يتخير بينهم يقول هو مدي يبقى معلوش الوضوء لأنه مسألة على إثر اعتقاده الحدث حد سلب تلبس فيه يقول مني يبقى أيضا لكن هذا ما كذب ورد الابل إلا هذه كان اقتراح موجود الدليل إلا إذا عرض ما الدليل الدليل موجود الدليل موجود بأنه انشك يرجع الأصل هل الأصل هذا مني أم لا هذا انشك انشك يرجع الأصل طب الأصل هنا إذا قلنا مني فلدينا ترجيحات من هالترجيحات من أن يكون الخضراوات ذلك في المنام أما الثاني التصريح نعم نعم عمتا في في هذه المسألة مسألة هذه المسألة مسألة مهمة جداً مسألة اندراج الأدنى تحت الأعلى سامحوني على الجزائر الأولى اندراج الأدنى تحت الأعلى نقول هذه المسألة مسألة النهمية المكان. هل اندراج الأدنى تحت الأعلى يعني يغني عن وضوء الغسل أم لا صحيح أن يغني عن وضوء الغسل بشرط مسألة أمنية إذا استباح الصلاة إذا انتوى الرفع الحالي أكبر فقط فإنه يحتاج إلى الأصغر فإذا قلنا بنو تودع فرفع الجنابة عن أعضاء الوضوء تبقى الجنابة الغسلية عليها الغسل يأتي عليه لكن الاجتمع فلابد من القول بأن الأدنى يكون تحت الأعلى الأدنى ينزل تحت تحت الأعلى في هذا الباب طيب الترتيب قال والترتيب على ما ذكرنا والترتيب على ما ذكرنا هذا الرق من الأخير من أركان الردو والترتيب على ما ذكرنا ترتيب الأعضاء ترتيب الذي جاء به الكتاب. آخر الأركان غسل جيني مع الكعبين وأن الآية في الكسر على المسح والمسح يكون يحمل عشان نجمع من الآيتين وأرجلكم وأرجلكم تكون على الغسل وأرجلكم تكون على المسح واختلف العلماء أيهم أفضل المسح أم الغسل البعض قال الغسل الغسل لأنه هو الأصل وهذا وديه يعني هذا القول قوي لأنه الأصل ولأن فعل ذلك كان غالب حال نسلم الغسل وبعضهم البعضون قد بل المسح وإن كان بعضهم ما يقول وإن كان لابس للخ يخلعه ويغسل نكائة في الرافد الخبثاء لكن إن أردنا أن نتكلم على التقييد العلمي فإن التقييد العلمي في هذا الباب أن نقول الأفضلية لا تعرف إلا بالتسير الأفضلية لا تعرف إلا بالتسير يعني أفضل أيسر لأن الشريعة الغراء ما هي إلا على التشير الشريعة الغراء مبناها جميعا على على التشير فنقول الأيسر إن كان خالعا فالأيسر له الغسل فيغسل وإن كان لابسا الخف أو الجوارب فالأيسر عليه المسح فالأيسر عليه هو المسح فإذا يكون أفضل أيسر فالمسألة دائرة مع الأحوال إن كان لابسا للجورب أو للخف فلا يخلع الخف من أجل أن يغسل ويقول هذا الأفضل الأفضل المسح إن هذا التأثير على عباد الله للعبادات وإن كان خالعا فالغسل يكون أفضل آخر الأركان والترتيب على ما ذكره فالفرد السادس ذلك الترتيب وفريداته مستفادة من الآية مستفادة من الآية إما لغويا وإما, وإما أيضا على فعل النمس صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى سهاد فاغسلوا وجهكم وأيديكم المرافق فقال ووجهكم وأيديكم ثنّا باليد ووومسح برؤسكم وقال وأرجو لكم إلى الكعبين هذه الآيات في الترتيب الذكر وترتيب الذكر هنا معطوه بالوَو صحيح ويا منطقي الاشتراك قال شفائي الواو على الترتيب. الواو على ترتيب شو هي أراء الواو على ترتيب فيكون الآية هنا مرتبة مرتبة والدلاع ترتيب وا أيضا أن نبي يرتضى مرتبة ثم قال هذا لا إله الله الصلاة إلى بي وهذا حديث عيس وهذا حديث عيس لكن أنا أقول أيضا الدلاع ترتيب مكان من من العرب العرب لا لا يدخلون ممسوحًا بين مغسولين ومصعب رؤسكم وأرجع لكم طمأجا راجم عليه ورجعه أخيرا إدخاله ممسوح بين بين مغسولين دلالة واضحة جدا على ان العرب لا تفعل ذلك إلا إذا ألجأت إليه واللجأ هو أنه التلجأ إلى ذلك ليبين الترتيب الالجاء إلى أو الاتجاء إلى إلى وضع ممسوح بين مغسلين، وأرجو لكم ما تمسحوا أيديكم، وأرجو لكم الآن مغسلا بينهما ممسح رؤوسكم. فلما يدخل ممسوحا بين مغسلين لا يكون العرب لا تفعل ذلك إلا لحجة حجة ملحة، ونحجة ملحة وبين أن الترتيب واجب، والذي يؤكد ذلك ويجعلنا نقول به قول الله تعالى وما تكم رسول فخذوه منكم معن فانته. فكل حديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فإنه يأتي على الترتيب يأتي على الترتيب وما ورد أنه مرض الصنشق بعدما غسل اليدين فهذا تأويله على أن نعم هذا تأويله على أنه غسل غسل الواجبات مرتبا والسنن لا يشترط فيه الترتيب والقول مالك مالك يقول ترتيب الواجب او على الأمر بانه مضمض واستنشق بعد ما غسل يديه قلنا لا الترتيب واجب الترتيب واجب في الواجبات وفي المستحبات غير واجب يعني غسل واجبه. لم مضمض واستنشق وغسل وجه وغسل يديه قلنا مضمض واستنشق الان مسح رأسه قلنا مضمض واستنشق يبقى اذا المساله الترتيب في الواجبات واجب وفي النوافل يتسامح فيها وفي النوافل يتسامح فيها إذن إحنا قلنا غسل رجليني والترتيب على ما ذكرنا لأننا اغفلنا الترتيب وفي الفرع قال إذا خرج منه البلل لا يدري منيا أو مذيا جعله مخيرا وستحر راجح في هذا الباب إن لم تكن ثمت قراء فعلى الأصل, الأصل عدم, عدم نزول مني المني لابد أن يكون من جماعة أو احتلام فالاصل عدم نزول مني وهو مذي فيجعله يعتبر مذيا ويغسل الثوب ويغسل ركره ثم يتوضا بهذا إذا جمعنا أركان الردوء بل جمعها الله ودع يا ايها الذين امنوا إلا ومسح بلو بلو بلو الى اقتصاد في غسيل وجاق ما لديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم الى الكعبين كما قدم للسنه ان ابو هريره غسل الرجلين فشرع في في الساق وسولا ذلك رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال تحشرون محجرين فقال من فليفعل هذا فضل مساله الترتيب في اخر طرائق او في اخر طرائق ال الودو لو في عندكم اسئله نقف عند هذا وفي تفضلوا لأنه انتقل بعد ذلك للسنن والمستحبات لفرائد الوضوء هذا مسح على العمامة ويجوز مسح على العمامة حتى وإلا لم يمسح على النصير الماء الذي يجري وطهرة الماء كيف هو الأصل أنه الماء الذي يجري ماء طهر ماء طهور الا ما دلت الرؤيه ولا ليس بطاهر وان اقل من كلتين فهو طاهر الا أن تنزل فينا ليس جيد هناك اسئله في الفيس ايضا وعمالنا خلينا بس مع الزوم لان هذا حقهم وبعين ننتقل إيراتي بس إذن حذرك يا دكتور عليكم. بعد إذن حذرك يا دكتور كنا بس إحنا كنا عايزين بعد إذن حذرك يا دكتور بس إحنا كنا عايزين بس إذن حذرك بالنسبة, بالنسبة, بالنسبة الوري النفسي الامتحان هيكون طريقته مقالية كتابة الاختبار أنا دائماً اختبارات تكون افتح الكتب لكنه أرادوا التأثير عليكم فأنا أجزم أو أقول ألزم باختبار شفاي بعدها بعد بعد اختبار التحريح سيكون فيه اختبار شفاي لكل واحدة تمام يا دكتور إن شاء الله بارك الله فيك في التأثير أن المرأة تمسح بعض الشعرية فقط في حال الحجاب لا بل الخلاف وارد عند العلماء هل المرأة تمسح على الخمار أم لا؟ والجمهور عن المرأة لا تمسح على الخمار. وصح أن موسى فعلت ذلك، فإذن حيث موسى يقدم وأنه لها أن تفعل ذلك لأن العمامة إن كانت محناكة فيها ضغط ويصعب خلعها، فالخمار أشد صعوبة من خلعها. فللمرأة أن تمسح على على الخمار إن كانت في الخارج مثلا تحتاجت إلى المسح على الخمار لها أن تفعل ذلك. التدرب على التفصيل بالسماع وكتابة الاستشكالات والمذاكرة في مسائل المسائل المطروحة. تابع تحقق هل يمكن للجن أن يستخدمه يستخدمه فضلا ساحر الإنس نعم يستخدمه جدا في هذا الباب يستخدمه جدا ورزق الله خير مولينا أحسن الله عليكم. بولك يا صاحب النص ذكي. فضلا سياحي فتح البريد بأن ترك المسلمة بالحجاب ليس كبيرها وزن بعادي، هنا الصغار. هل هذا صحيح؟ هذا باطل. لأن تبرج المرأة يعرضها لللعن، واللعن دلالة على كبيرة. إلعنهن فإنهن ملعونات. قال في آخر الزمان قال قال وكاسيات عريات مائلات مميلات رؤوسنا كأسنوة البخت. لا نجدنا الجنة ولا نجدنا ريحها. السلام <تصفيق> عليكم. عليكم السلام وبركاته. <تصفيق> من صلى حضرتك يعني أنا بشتغل تمام، فب بتوضّع في الشغل علشان خطر الصلاة، فا أنا مش بعرف أمسح على رأسي كلها وأنا لبست الحجاب، خلاص لو تمسح على الـ الـ الـ الـ الخمار اللي هو الأعصابة العمامة الـ الـ الخمار الذي هو موضع العمامة لك أن تمسحي عليه، بس هو ما بيكونش إصراحة اللي أنا لبستها ما بيكونش على على شعر على كلنا إن أنا بيكون لبسته من تحتها حاجة. وكل لسه طرحة منفقية يعني أنا بيبقى في حكسين لك تنفق على شعرك يبقى تمسحي على اللي فوق أمسح على اللي فوق بس أي نعم ولو استطعت إنك تمسحي على شيء من من شعرك تدخلي كده تحت الشيء اللي تحت الطرحة وتمسحي الجزء منه تمسحي كل الطرحة يبقى هذا أفضل لك هو أنا بقدر أن أنا أمسحي من قدام لكن ما بعرفش أجيب وراء بقى أجيبيه على الطرحة تمام يا دكتور نسأل <تعمل>. الله أن،, أن،, أن يبارك في ابنك وأن يرزقه التوفيق والتأسير في الاختبار ممتاز. هل إذا توضعت المرأة وبعدها وضعت اب هل لها أن تصلي به نعم لها أن تصلي به وليس فيها تمت شيء بس المهم انهم ما يتضافش كده امام الناس يعني لكن لها ان تصلي بيه لها ان تصلي بيه ودرانك رفع الله مقامك حس الله عليك كثيرا. يا تحسينك كثيرا ودرانك يا مجده بارك الله فيك يا محمود جزاك الله خيرا يا اسماء حس الله عليك عشان طيب اذا عندنا بيبقى لنا تقاعدات واصول الشفاعيه سياتي إن شاء الله بعد العلاج الطبيعي انا عندي علاج طبيعي الان ساذهب الى الطبيب وبعدها نبدأ في